وأحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى قد فاوت بين خلقه تفاوت عظيم وجعل سبحانه وتعالى هذا التفاوت بين الخلق آية من آياته أمرنا أن نتدبرها قال عز وجل انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا أمر الله عز وجل بالنظر في التفاوت بين خلقه جميعا فهم متفاوتون في أشكالهم متفاوتون في عقولهم متفاوتون في أرزاقهم متفاوتون ومتفاضلون في أفكارهم في عقائدهم في أخلاقهم في سلوكياتهم في أعمالهم المختلفة قارن وفكر وتتبر فيما فاضل الله عز وجل به بين البشر لتعلم نعمة الله سبحانه وتعالى عليك بالإسلام قال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هو سبحانه وتعالى فاضل بين البشر واختار من قلوب عباده قلوب المؤمنين جعلها محلا لمعرفته ومحبته والخوف منه والتوكل عليه ورجائه والشوق إليه وحرماء من هذه النعمة من لا يستحقونها ولا تنسبهم من الكفرة والمنافقين والظالمين حرمهم من أعظم نعمة امتن بها على مخلوق وهي أن يعبد الله وحده لا شريك له وأن يتوجه إليه بقلبه وأن يعرف حقائق هذا الوجود فيتأمل فيما خلق الله سبحانه وتعالى من هذه الدنيا ليتعظ بما تدل عليه من وجود الآخرة فقد ابتدأ وجودنا سبحانه وتعالى ثم يعيده وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده هو سبحانه كذلك اصطفى واجتبى من هذه الأمة أصحاب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فاختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وجعلهم خير أمة أخرجت للناس فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم واختار سبحانه وتعالى من خلقه جميعا قلوب الأنبياء فجعلها مثلا أعلى للبشرية جعلها سبحانه وتعالى محلا لنزول روحه ووحيه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 وجعلهم أسوة حسنة لعباد الله في كل زمن وفي كل عصر واصطفى من أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أولي العزم من الرسل فجعلهم قمة هذه البشرية بل عند التأمل قمة خلقه في العبادة جميعا اختار محمدا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وإيسى ونوحى وجعلهم مصطفين على خلقه جميعا واختار من هؤلاء قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم اختاره ليكون السراج المنير صلى الله عليه وسلم وجعل فيه من الأخلاق ومن معاني الإيمان ما يشيع نوره عبر العصور عبر الأزمنة والأمكنة جعله الله سراجا منيرا يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فالله سبحانه وتعالى إذا امتن على عبد باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته واقتداء آثاره عليه الصلاة والسلام والعلم بما جاء به والعمل به والدعوة إليه فقد اجتباه اجتباء عظيما خص الله النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع الفضائل وإذا أردنا أن نتأمل شيئا يسيرا مما خصه الله عز وجل به فلنتأمل في أهم ما نحتاج إليه في وقتنا وفي ظروفنا وأحوالنا نتأمل في أدعيته عليه الصلاة والسلام قد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم ومن يتأمل أدئيته يوقن بأنها معجزة خالدة دالة على نبوته ورسالته بل وعلى منزلته العليا وسط النبيين والمسرين بل على كونه صلى الله عليه وسلم أوتي ما لم يؤتى أحدا قبله صلى الله عليه وسلم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعطي مما لم يؤته أحد من النبيين قبله قال وأوتيت جوامع الكلم فمن تأمل أجئيته عليه الصلاة والسلام الواردة في المواطن المختلفة وقف مبهورا أمام هذا النور الذي يشع من كل جملة من جوالها بل من كل كلمة وأحيانا لمن تدبر في حروفها وهكذا يجعل الله عز وجل للقلوب المؤمنة ما تستضيء به من كلامه عليه الصلاة والسلام فضلا عما أوحى الله عز وجل إليه من الكتاب العظيم من النور المبين من الصراط المستقيم من هذه المنة التي لا يحصل عباد ثناء على الله عز وجل بها القرآن العظيم الذي كل آية من آياته لو أنها أمرت على القلوب لوقفت مبهورة أمام هذا النور الرائع الذي لا يوصف ولا يدرك والتي يحتاج الإنسان أن يتطهر ليمسها كما ورد في تفسير قوله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون أي لا يدرك ما فيه من المعاني الإيمانية ومن الحقائق الإسلامية ومن تبين طرق الإحسان ما لا يدركه إلا من تطهر قلبه من أدران وخوث العقائد والأعمال الفاسدة والأخلاق الفاسدة وأن نتأمل شيئا من أدائته عليه الصلاة والسلام لندرك كيف أنعم الله عز وجل علينا بهذه النعمة ولنستعمل هذا السلاح القوي بل الأقوى الذي لا يقف أمامه شيء لو أحسن استخدامه الدعاء الذي حين يسد الله عز وجل علينا ويزوي عنا ويبعد عنا من أسباب المادة والقوة المادية ما يضطرنا إلى أن لا ندد ملجا إلا إليه سبحانه وتعالى حين يبتلينا سبحانه وتعالى بالضعف والعجز والقلة والذلة بين الناس لا في حقيقة الأمر لننكسر لله سبحانه وتعالى ولنتضرع إليه فإنه عز وجل يفتح لنا من أبواب الخير ما لا نحصيه فضلا منه ونعمه سبحانه وتعالى فإنه عز وجل جعل النصر لمن استكان لئزته لمن تواضع لرفعته سبحانه وتعالى لمن انكسر له عز وجل يجبره الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل تنصرون إلا بضعفائكم؟ هل تنصرون إلا بضعفائكم فلا تحزنوا عباد الله مما أصاب أهل الإسلام في المشارق والمغارب من آلام لا بد أن نتألم لها رحمة للمؤمنين وحبا لظهور الدين ولكن أيقنوا أن هذا الأمر فضل من الله ونعمه على عباده يدفعهم دفعا إلى التضرع والالتجاء فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا هذه مهمتنا في هذا المقام هل نخلص قلوبنا هل تستيقظ هذه القلوب من غفلتها لتلجأ إلى رب السماوات والأرض نتدبر شيئا من أدياته والله إن كل جملة من جملها تحتاج إلى أمر لكي يقف الإنسان على حقيقتها فصلى الله عليه وآله وسلم ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا مرافقته في الجنة من دعائه عليه الصلاة والسلام في استفتاح قيام الليل وهو من أعوال ما يعين على تحصيل الخشوع في الصلاة قوله عليه الصلاة والسلام اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهم ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهم أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم، حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك نبت وبك خاصمت وإليك حاكمت أنت ربنا وإليك المصير فاغفر لي ما قدمت وما أخرت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 لمن تدبرها وعند التأمل تجدها من القرآن العظيم تجد كل جملة من جملها من كتاب الله سبحانه وتعالى اللهم لك الحمد الحمد الله سبحانه وتعالى أول ما يفتتح به العبد بعد البثملة في الصلاة الحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى جعل الحمد بداية كتابه وجعل سورة الحمد سورة الفاتحة يجب على كل مسلم ومسلمة أن يقرأها كل يوم على الأقل سبع عشرة مرة ثم من تنفل فيما زاد وجعل سبحانه وتعالى آخر دعوة أهل الجنة الحمد وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وجعل سبحانه وتعالى آخر ما يقضى به بين العباد الحمد وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين قال الحسن إن أهل النار دخلوا النار وإن حمد الله لفي قلوبهم لا يملكون غير ذلك لم يقل شكرا لأنهم لم ينعم عليهم بنعمة النجاة ولكنهم لا يملكون إلا أن يشهدوا لأن الله وضع الأشياء في مواضعها وأنه قضى المقادير بحكمته وعدله وفضله بين خلقه وهو سبحانه وتعالى يستحق الحمد على ذلك كما يستحق الحمد في الدنيا على المحبوب وعلى المكروه يحمد على كل حال سبحانه وتعالى فاللهم لك الحمد وعندما يشهد العبد ألوهية الله عز وجل في قوله اللهم وهذه الميم المشددة المضافة إلى لفظ الجلاله إلى كلمة الله اللهم التي تقتضي ضما تقتضي قربا يحتاج العبد إلى أن يقترب من إلهه ومولاه ويشهد جماله وجلاله وعظمته وفضله وحكمته وعدله وعزته وقهره يشهد ملكه وخلقه له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين يشهد كمال أسمائه وصفاته فهو سبحانه وتعالى يحمد على الحسن والإحسان على أنه سبحانه اتصف بصفات الكمال ونعوة الجلال وأن كل أسماءه حسنى وأن كل صفاته عليا وأنه لا نقص فيها بوجه من الوجوه وأفعاله كلها حكمة عدل وهو سبحانه وتعالى يستحق الحمد على كمال أسمائه وصفاته ولو لم ينعم على العباد ثم تدبر العبد إحسانه إلى خلقه جميعا فيما أنعم عليهم من النعم الظاهرة والباطنة التي لا يملكون ولا يقدرون في حقيقة الأمر على شكل واحدة منها فليتدبر النعم العامة على الخلق جميعا من نعمة الحياة من نعمة السمع والبصر واليد والرجل ونعمة الأهل والأموال والأولاد ولكي تدرك قدر هذه النعم تدبر من خرم منها ولو أن الله عز وجل حرم العباد من نعمة من نعمه لضجوا في شقاء وعنت لا يملكون أن يدفعوا عن أنفسهم شيئا قل أرأيت من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به قال عز وجل قل أرأيت من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة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 إنما يدرك قدر نعمة الشمس والليل والنهار من حرم من ذلك فلم يدرك ليلا أو نهارا ولم يعرف مرور الوقت إنما يدرك نعمة الله سبحانه وتعالى بالأنهار والأمطار والآبار والماء العذب الطيب من حرم منه حتى عطش فيدرك نعمة الله عز وجل عليه بهذا الكوب من الماء الذي إذا تدبرت متى سقطت قطراته من السماء هذا الذي تشربه في شربة واحدة كل قطرة من قطراته كانت في وقت من الأوقات عند الله عز وجل في السماء ثم نزلت إلى الأرض ثم إما أن صارت إلى نهر يجري أو إلى عين في بطن الأرض أو جمعها الناس في أحواض أو غيرها ثم جاء وقت شربها سيقت إليك سهلة سيقت إليك نعمة ميسرة تدرك فتقول اللهم لك الحمد وإن الله عز وجل لا يرضى من العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها أن تشهد أنها من الله وأنك عارز عن الاتيان بها ووالله نعدز عن كل نعمة من النعم أن أتي بها حبة قمح لا نستطيع أن نخرجها من الأرض حبة أرز ذلك الذي قد يلقي به البعض ولا يهتم به إذا سقط منه على الأرض خلافا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والله يا عجز العباد عن أن يصنع أدنى نزء منها هو له الحمد سبحانه وتعالى تأمل ما هو أعظم من ذلك عليك أيها المسلم تأمل فيما حولك من البشر لتدرك نعمة التوحيد كما قال يوسف عليه السلام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 وأنه لم يجعل من دون الله آلهة يعبدون بل شرع منذ وجد الخلق جميعا منذ وجد أول الخلق إلى نهاية هذه الدنيا إلى الآخرة أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له تأمل وتدبر في أنك الآن موجود وسط أناس من البشر يبلغون الملايين مئات الملايين لا آلاف الملايين حولك من الأمم الأخرى الذين حرمه الله عز وجل من نعمة لأنهم لا يستحقونها ولا يعرفون قدرها ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم هناك من يعبد البقر هناك من يعبد الحجر هناك من يعبد الجعارين والقرود والحشرات هناك من يعبد الأحجار والصلبان والقبور هناك من يعبد البشر هناك من يخضع لغيره ويذل له ذل العبودية حتى لو أمره بالكفر لكفر نعوذ بالله هناك من يعبد هواه هناك من يعبد الدرهم والدينار تأمل يمينا وشمالا لترى كيف يصنع المال في البشر المال الذي دعله الله عز وجل ليكون حذاء في القدم مثل الحذاء في القدم يداس ويوطأ ليوصل الإنسان إلى غايته أكثر الناس إذا بهم يرفعونه يرفعون تلك الأحذية البالية تيجانا فوق الرؤوس يرونها شرفا لهم وعزا تأمل حال البشر راثا عن معاني الإيمان حفاتا لأنهم خلعوا أحذيتهم وجعلوها تيجانا فوق رؤوسهم لتعلم فعلا أنهم في خوض يلعبون لتعلم حقيقة ما يتصارع الناس فيه وما يجرون وراءه من مال أو رياسة أو شهرة أو حب مدحي الناس أو غير ذلك مما جعله الله وسائل ليتعبد له بها سبحانه وتعالى حين أعطيها لعباده فجعلوها غاية مقصودة أفرأيت من اتخذ إلهه هوه وأظله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة تأمل لتدرك نعمة الله عليك فتقول اللهم لك الحمد تحمد الله أن جعلك من أمة الإسلام وأن جعلك وأباك وأمك ومن سبقك من أجدادك من أجيال طويلة من أهل التوحيد بفضله سبحانه وتعالى ورحمته لتشكر نعمة الله عليك وعلى والديك قائلا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديك وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ولتعرف كم قد يكون من الألم في نفس الإنسان إذا لم يكن آباؤه المقربون أو أمهاته على هذه الملة وتعلم كيف ابتلى الله عز وجل أنبياءه ورسله تأمل حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي على قبر أمه صلى الله عليه وسلم فإذا استأذن ربه أن يزورها فأذن الله له فاستأذن أن يستغفر لها فلم يأذن الله عز وجل له لأنها ماتت على الإشراك فتأمل رحمة الله عز وجل بك وتأمل كم تحمل نبي الله صلى الله عليه وسلم في قلبه رضا بما قدر الله سبحانه وتعالى وحمدا له سبحانه مع ألم النفس ومع الرحمة التي جعلها الله عز وجل في قلبه لتدرك أن الله أنعم عليك أعظم نعم نعم عظيمة هائلة لا تحصيها ثم تأمل أنك وسط أهل الإسلام فدنتم الله عز وجل عليك بالالتزام للسنة وباللجوء إليه سبحانه وتعالى حتى تلتزم بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في وسط فتن متلاطمة الأموات في وسط غرق بالملايين حتى من أبناء الأمة تركوا ما أنعو الله عز وجل به عليهم للنعمة الالتزام بالدين والتزموا بضلالات المضلين وأهواء المفترين واتبعوا كل شيطان مريض فخصك من دونهم بأن تكون محققا بمعاني الإيمان والتوحيد ومعاني اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والبحث عن سنته والعلم بما تعلم منها والعمل به مع محبته فهذه من لا نحصيها كثرة وأنت لم تأخذ شيئا منها بلهدك بل كتبت لك في اللوح المحفوظ قبل أن توجد السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض لخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء تأمل ذلك لتخرج هذه الكلمة اللهم لك الحمد من قلبك تخرج حقيقية صادقة تشهد أن الله أنعم عليك في الأزل قبل أن يكتب حتى هذه المقادير علم عز وجل أنك تكون من أهل الإسلام وأنه يمن عليك بنئمة الإيمان فمن ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سماك باسم الإسلام وسمك بعلامة الإيمان وجعلك من أهل قبضة اليمين وأقطعك في ذلك الغيب أعطاك مجانا عمالات المؤمنين فعصمك من العبادة العبيد وأعتقك من التزام الرق لمن له شكل ونديد فاضرع إلى الذي عصمك من السلود للصنم وقضى لك بقدم الصدق في القدم أن يتم نعمه هو ابتدأها عليك بلا سبب منك بل هو الذي جاد عليك بالأسباب وهو الذي هيأها لك وصرف عنك موانعها حتى أوصلك بها إلى غاياتك المحمودة من محبته عز وجل وعبادته ومعرفته والتوجه إليه رغم أن أكثر البشر حولك يتوجهون إلى غيره فاللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول لا نخصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد وإن من أعظم ما ينبغي أن تشهده من نعم الله سبحانه وتعالى عليك فتحمده عليها أن قذف في قلبك حب العمل الإسلام وحب ظهوره وانتصاره وانتشاره مع أن أكثر أهل الأرض قد حرموا من هذه النعمة وحتى أن أكثر أهل الإسلام لم تستيقظ قلوبهم لهذه الدرة الكامنة المستكنة في قلوبهم ولم يخشفوا عنها غبار الشهوات والشبهات وإن كانت موجودة في قلوبهم لكنها لم تستخرج بعد ولو استخرجت لما وقفت قوة في العالم أمام أهل الإسلام بل ووالله لو كان في طائفة ضئيلة منها ربما بالمئات استخرجت هذه الدرة المكنونة في القلوب لما وقفت قوة في العالم أمام قوة أهل الإسلام فنعمة العمل من أجل الدين والسعي لنصر هذا الدين الذي هو رحمة الله للعالمين وحب الرحمة للخلق حب أن يرحمه الله فيلتزم بهذا الدين بدلا من الشقاء الذي يعيشون فيه هذه من خيرية هذه الأمة التي امتن الله بها على أهل السنة الذين تبعوا نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام خير أمة أخرية الناس في كونهم يأمون بالمعروف وانهون عن المنكر على ما يجبه شرع الله مع إيمانهم بالله سبحانه وتعالى هذه المسألة التي نالوا بها الخيرية على من سبقهم ومن لحقهم من الأمم وإنما يشاركهم في ذلك من شبههم نعمة عظيمة منة من الله وفضل أكثر الخلق يريدون غير ذلك وأنت إرادتك اتجهت بفضل الله إن كنت وإلا فاستيقظ إن كنت كذلك وإلا فاستيقظ وأدرك نفسك لا بد كما تعمل بالإسلام أن تعمل من أجله لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ونصرة دين في كل مكان حيثما كنت تسعى إلى نصرة دين الله سبحانه وتعالى نعمة من الله عظيمة حرم منها الكثيرين جعلهم أعداء للدين جعلهم لا يحبون ظهوره بل يكرهون انتشار الحق والنور ويخافون من أن يعبد الناس ربهم للقصوى التي في قلوبهم وعدم رحمتهم لخلق الله سبحانه وتعالى وتفضيلهم للشقاء وهم والله لو نالوا من الدنيا ما نالوا لو نالوا من الدنيا مالا لا يقدر بالأرض كلها ولو نالوا من الملك والرياسة ما لا تدركوا العقول ولا القلوب لو أن الدنيا بحذفها حصرت لهم لما وجدوا لذة من النعيم لما وجدوا غير الشقاء وإنما لذتهم لهم أو جاههم أو ملكهم ورياستهم أو شهواتهم الأرضية كشهوة الملبس والمنكح والمأكل والمشرب إنما هي من جنس لذة الجرب الذي يحك جلدة ليجد لذة الحكة وإنما هو يدمي جلدة إنما يقطعه تقطيعا ليزداد ألمًا ومرضًا إنما هي من دنس لذة السكران نعم إنهم لفي سكرتهم عمهون لعمرك إنهم لفي سكرتهم عمهون الأرض بما فيها ليست محلا لوجود لذة منها وإنما النعيم بإدراك حقائق هذا الكون من وحدانية الله سبحانه وتعالى وحقيقة ما جاء به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذه دقيقة من نعيم أهل الجنة وإنما الأرض بما فيها من غير هذه المسألة هي شقاء فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى وصية الله لآدم وحواء أبينا آدم وأمنا حواء وصيته لهما سبحانه وتعالى قال عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظموا فيها ولا تضحى أتظنون عباد الله أن الله عز وجل حين حذرنا من شبهات إبليس وشهواته من الشبهات التي يلقيها في القلوب والأمراض الشهوانية التي يبذر بذراها في النفوس حتى تثمر أمر الثمار حين حذرنا الله عز وجل من ذلك يريد أن يتعبنا يريد أن يحرمنا لا والله إنه الرحمن الرحيم طاه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ولا ليشقى أتباعه صلى الله عليه وسلم بل يسعدوا بل يرتاحوا بل يرتاح العالم كله ليعيشوا في هذه الدنيا العيشة الطيبة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجد أنهم أحسن الذي كانوا يعملون فالله سبحانه وتعالى يحيي إباده المؤمنين حياة طيبة ولو حرموا من زخرف الدنيا بل هو عز وجل الذي يحميهم من الدنيا هو الذي يزويها عنهم كذلك يفعل بأوليائه كذلك سنته في من مضى من خلقه سبحانه وتعالى وأحبائه يزوي عنهم الدنيا ليكتمل ثوابهم في ذلك رامته ولكي لا يدخلوا سجنها فإنها سجن المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وما أقبحها من جنة هي في حقيقتها سجن ضيق مليء بالآلام مليء بالنغص لا يوجد فيها لذة إلا ومعها ألم إلا ما أمع الله به على أهل الإيمان فإذا رأيت نعمة الله عز وجل عليك بما هذاك لاتباع كتابه والنور الذي أنزل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فاشهد فضله ورحمته عليك الرحمة الخاصة وكان بالمؤمنين رحيما كما تشهد رحمته العام وتقول اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد واجتهد أن تتدبر في شيء من هذه المعاني والله من تدبر القرآن ورد أضعافها وكل آية تستوقفه ليحمد الله سبحانه وتعالى وكل لحظة تمر عليه يجب عليه حمد لله سبحانه وتعالى ولا نحصي على الله فناء وله الحمد أن رضي منا بالحمد لله الحمد لله أفضل الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد أن تدبر هذه المعاني وأنت تقرأ في فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين سوف ترد لها شأنا آخر وسوف ترد لحياتك شأنا آخر وسوف ترد لنفسك شأنا آخر قد أعددت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأدل الشرك والمشركين ودم الأعداء الدين اللهم أنجنا والمستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم أفرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الظلم على المظلومين اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كده في نحره واجعل تدميره في تدبيره واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طهعتك ما تولغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصارى الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما وجعله واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا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 ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إن نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجعلنا هداتا مهتدين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا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 لك رهابين لك مخبتين إليك أواهين منيبين تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وأجب دعوتنا وأهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا اللهم إننا نسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا اللهم إننا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة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 اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين في مشارق الأرض ومعاربها اللهم انصرنا على من عادنا اللهم انزل بأعداء المسلمين بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم انزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم كف بأسهم عن المسلمين فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا اللهم لا تجعل لهم علينا ولا على أحد من المسلمين سبيلا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين وصلي على عبدك ونبيك محمد في الآخرين وصلي على عبدك ونبيك محمد إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وعطي الصلاة